كل النّ مِدّها أولاء وَهؤنا منن عطائ رك وَما كان ط رَبّكَ محبور أُنظرر كيفَ فضلنا بعدضَهُ على بعد وَلاآخرَة أأَكبر درجات وأأَكبر تخضلا لا تجعل الم الله إ ه آ آخرَ فَتقود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 ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتوقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما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 على أرأيتك هذا الذي كرمت علي لان اخرتني إلى يوم القيامه لا احتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء ام موفورا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 أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أَمْ أمنتم أن يعيدكم فيه تَارَةً أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا وَلَقدَ كَّ النَّابنيِي آدممَ وَوحملداهُ فِيبَرِّ والالْببحرِ وَرجَقناهُ منن الطيبات وَفضللناهُ على كثيرٍ مَّ خَلَقن تقضلَ يَوْمَ نَدعوا كلُ أُناَ س بإمامِهم فمَ أُوتَ كتابهُ بمينه فَأُناَا إكَ كتابهم وَلَا يغللَونَ فَتلا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 اقِم الصلاة لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إن قرآن الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّد بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّد بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهنقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وَلَا يزيد الظالمين إلا خسارا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 او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن, لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا